قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح المقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشم ألي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقعانها كأنه حب فلفلي كأني غدات البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقط حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسل وتجملي وان شفائي عبره مهراقه فهل عند رسم دارس من معول كدابك من ام الحويرث قبلها وجارتها ام الرباب بماسلي اذا قامتا تضوع المشك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفل ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي ألا رب يوم لك منهن صالح ولا ما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعتارة مطيتي فيا عجبا فيا عجبا من كورها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل ويوم دخلت الخدرة ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيشة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي فقلت لها فقلت لها سيري وأرفي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل فمثلك حبلة قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي إذا ما بكى من خلفها انشرفت له بشق وتحقي شقها لم يحولي ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي أفاطم مهلا أفاطم مهلا بعض هذا التدللي وإن كنت قد أسمعت شرني فأجملي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي وإن تكو قد شاءتك مني خليقة فسل ثيابي من ثيابك تنسلي وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بشهميك في أعشار قلب مقتلي وبيضه خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي إذا مثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي فجئت وقد مضت لنوم ثيابها لدى الشكر إلا دبشة متفضلي فقالت فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرين ذيل مرط مرحلي فلما أجزنا شاحة الحي والدحى بنا بطن خبت ذي حقاق عقاقلي هصرت بفودي رأسها هصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشف ري المخلقلي مهفهفة مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي كبكر المقانات البياض بسفرة غذائها نمير الماء غير المحلل تصد وتبدي تصد وتبدي عن أشيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلين وجيد وجيد كجيد الرئن ليس بفاحش اذا هي مصته ولا بمعطل وفرع وفرع يزين المتن اسود طاحن اثيث كقنو النخلة المتعدل غدائره مستشزرات الى العلا تضل العقاص في مثنن ومرسلي وكشح لطيف وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذللي وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي وتعطو برخص غير شفن كأنه أساريع ضبي أو مساويك إسحلي تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي إلى مثلها إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا مسبكرت بين درع ومجولي تسلت عمايات الرجال عن السبا وليس فؤادي عن أواقب منسلي ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعجازا وناء بكلكلي الا ايها الليل الطويل المجلي بصبح وما الإصباح منك فيا فيالك من ليل كأن نجومه بأمراشك التال إلى صم جندلي وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحلي وواد, وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع معيلي فقلت له لما عوى فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي كلانا كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهجلي وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد ايكلي مكر مفر مقبل مدبر معا مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود شهر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 بالكديد المركلي يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل درير درير كخذروف الوليد امره تتابع كفيه بخيط موصل له له ايطلا ضفي طل وساقا وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي كأن على المتنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صلاية حنظلي كأن دماء الهاديات بنحره صارت حناء بشيب مرجلي فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مذيلي فأتبرنك الجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في سرة. لم تزيلي فعاد عداء بين ثور ونعجة براكا ولم ينضح بماء فيغسلي فظل تهات اللحم من بين منضج صفيف شواء او قدير معجلي ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ترقى العين فيه تسفلي فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي يضيء سناه أو مصابيح راهب أمان الصليف بالذبال المفتلي قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعدما متأملي على قطن بالشيم ايمن صوبه وايسره على الستار فيذبلي فاضحى يسح الماء حول كتيفه يكب على الاذقان دوح الكنابل ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصم من كل منزلي وتيماء لم يترك بها جرع نفلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي كأن تبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزملي كأن درى رأس المجيمر غدوة من السيل والأغذاء فلكة مغزلي وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان العياب المحملي كأن مكاكي الجواء غدية صبحنا سلافا من رحيق مفلفل كأن السباع فيه غرق عشية بأرجائه القصوى أنا بيش عنصلي